تَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَدَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم ناذِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ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 احدهما على الاخر فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا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 فَسَاءَ أَن يَكُن خَيْرًا مِنْهُ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الفُسُوقِ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ